بين نستنها بالسلام آآ آآ يعني آآ نقول السلام عليكم ورحمة الله يبقى كده خرجنا من الايه من اليمين الصلاه السلام عليكم ورحمه الله ناحيه اليمين السلام عليكم ورحمة الله ناحيه الشمال او الايسار يبقى كده تحللنا منها يبقى تنيره الاحرام بنحرم بيها والتسليم بنتحلل من الصلاه لمن منها بشرائط مخصوصة بطريقه اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بها علمنا إجاه الصلاة برضو ذكرنا اللقاء الماضي قلنا إن الصلاة, الصلاة المفروضة هي خمس صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والسجر ونسجدنا جامس بيمالك رضي الله تعالى عنه وقال فردت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليلة أسرية دي. خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نيبيا محمد انه ما يبدل القول لديه وان نتب هذا الخمسين طبعا الحديث معروف وقلنا ان رغم ان الشراء كلها فرض على الارض ان ان شعيرة الشعائق كلها فرقة على الارض الا أن شعيرة الصلاة فرقت في السماء واستدعى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الى السماوات المعولى ففرض عليه وعلى اماته الصلاة وان جل هذا كان حروم العلم يدل على خطورة فرضية الصلاة وشعيرة الصلاة وعلى اهنياتها جلجة المقدم عز وجل ما شرعهاش للمسلمين زي ايه زي على الارض ما نزولش ده إزبريل وقال له رسول الله تعالى علمك الصلاة ازاي لا ده ربنا استدعى رسوله صلى الله عليه وسلم من السمات العلى في نالة الإسراء المعراض وصلىها اول ما صلى المولى سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال اجمعين فسمي وقعد النبي عليه الصلاه ينزل قال سيدنا موسى سيدنا موسى اجل ربك فالتخفيف الى امتك لا تطيق وقعد النبي عليه السلام مبين رب اذن سبحانه وتعالى والنبي سيدنا موسى عليه السلام رايح جاي نهاري ما الله عز وجل يعني جعلها خمسا ثم نرى يا محمد إنه لو يبدأ القول لديه وإن لك بهذه الخمس خمسين يعني اتفرض الخمس خمس سنوات بس الخمسين من الإيه في الأجل خمسين في الأجل سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، بقول أن عربيا جاء إلى رسول الله واحد من العرب جاء لنا بعليس السلام وكان في أروا أسفل أتبعت شعر من كوش ودفقال يا رسول الله, الله أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة يقول يا رسول الله اخبرني جما فرض الله علي من الصلاة طيب اخونا سامي ربنا يكرمه سجلينا الحلقة اللي فاتت وان كان يا رب اللي جوزت ربنا يجوزه وان كان نتجوز ربنا يمن عليه بالزرية طيبة وان كان مع عيال ربنا يجعلهم يطرة عين ان شاء الله عز وجل ونرجو مزيد اخي سامي ومعجور ان شاء الله ومشكور وكل مخوانك يسمعون الحلقات اللي انت سجلتها. وان شاء الله ربنا هينكرمك وهيدغولك كلهم وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا انه لا يشكر الله من لا يشكر الناس فطبعا شاء طبعا طبعا ثاني جزا الله خير سجلنا لنا الحلقة الماضية عشان لكم الرابط وان شاء الله تتابعوا معانا ان شاء الله عزتك فصيد متححه بنعله الله يقول ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف اليه ساعته انه من شعره منكوش كسائر وناقص فقال يا رسول الله اخبرني ما فرض الله علي من الصلوات قال له صلى ربنا فرض عليكم من الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العربي الصلوات الخمسه الا ان تتطوع شيئا ان فرض ربنا خمس صلوات الا ان انت بقى تزيد من عندك حاجه بقى يعني مش تزود الاربعاء في يوم خمسه تزود في الصلاه بقى يعني المواقيت يعني اللي احنا بنقول عليها المواقيت وقيل الليل وصلاه الضحى وصلاه الحاجة وصلاه الاستخاره وصلاه كل الصلاة دي كلها اللي هي صلوات التطوع مطلق او تطوع مقيد صلاة مطلقة او مقيدة مقيدة اللي هي عقد الصموات وسموها المسلم الراتبة المترطبة على الشرد او المطلقة اللي هي بقى تطوع منك يعني انت تطوع بيها حتى تؤجر عليها يوم ومطلقة الصلاة لها منزيلة عظيمة جدا في الدين وكل صلاة داخل المرافق بس في الاعادة اصابة فصار لي منزله عظيمه جدا في الدين ويدل على ذلك حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس كان الإسلام ده بناء شامخ عظيم جدا كبير وهذا البناء يعني واقف على خمس أعمدة هذا هذا البناء واقف على خمس أعمدة واخونا الشايب الدكتور محمد الشايب في انجلترا بيسابع معنا الحديث يا رب ربنا يجاوزك يا أستاذ محمد الأول تجيبنا بالدكتوراه وبعد كذا ان شاء الله عز العراش موجودين ما كثير بس انت بس تسمع كلام الشيخ والشيخ وانت تتجاوز ان شاء الله ربنا يكون هناك دكتور واجعلنا مجبور بخاطر ان شاء الله ويشفي لك عن الحد ان شاء الله, الله ابنينا يا جماعة يا اخواننا المستمع اخواننا المستمعين او المستمعات ياملوا ان دول اخواننا من الناس الطيبين الناس نحموا على خير وما عن على اي احد والله حبيبنا سيدنا عبد الله بن عمر بيحدثنا في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في هذا الدماء الضخ الشامخ الكبير موقوف على او مبني على اعمده الخمسه وهذه الاعمده الخمسه كل عمود فيها عمود قوي جدا وعمود راسخ جدا وعمود مهم جدا يعني اي عمود من هذه الاعمده يعني لو ترك ها سبحان الله يومي لأول عمض هذا التوحيد ده. هذا هو توخيط شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما لا نفق Goddess صار وحد ذك وحد حدي حيث ما غير ما يكون بيشهد أن لا إله إلا إلي الله محمد رسول الله ربنا عزيزي وما يتقوم بالنماء انما لابد اتداء ان يكون في حظيرة المسلمين بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله التوحيد يعرف معنى لا إله ألا الله ويعمل بمقتضاها ولا يأتي بناقج ينقذه وبرضو انا محمد رسول الله صلاح ما انت بتشهد انا محمد رسول الله فاذا لابد ان ترصى على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا ربنا يهديك وانت تجعوه وتهتاد ربنا عز جل يقول لنا كيف وانت تجعوه تهتاد ايضا بيقول لنا واقام الصلاة وإقام الصلاة يعني يبقى لازم تقيم الصلاة علشان ربنا عز وجل يكرمك بإني ما نفعشي إجي إمكا تبقى خارك للصالة وبعدين احنا عن مور ربع على تارك الصلاة و... ويشوفوا الثلاث بين العلماء اللي يكفروا ولي يكففقوا ولي تحط جهتك في موقف زي دا وتبقى دوني يكففقوك ودوني يكففوك لا هذا هو اقام الصلاة اقام الصلاة يعني اقامتها على وقتها إذا الصلاة تتقام على ايه على وقتها ما تبعاش ما تتسماش ان الوقت يدخل على الوقت لان الله عز وجل توعد بالوعيد صويل للمصلين الذين هم عن صلاطين سهون ربهم عز وجل بيهدد سواع عبد الويل وقيل وادي وعيد يعني ربنا يتوعب لويل صبر لل لل للمن الذي يدخل الوقت على على الوقت الاخر ها يعني يصوف في ق في في في, في, في صلاته حتى يعني يدخل وقته على الوقت الصلاة الاخرى التي بعدها وقيل الوادي دا الوادي هذا وادي في جومن فيه من الحياة والعقارب ما تستعيشه من الجنة في اليوم سبعين مرة يعني امر أمر خطير إني إني ربنا أشكرك إن عبدنا عبد بس يأخذ هذا لمن ترك الصلاة تدخل على وقتي يعني بفعل بيتكرر على الصلاة غير الصلاة ما تدخلها يأخذ سيدنا عبدنا عبد بس فكيف بمن تركها بالكونية إن في بالصراحة هذا يعني فالقامة الصلاة, الصلاة أنت تقيمها في وقتها كما حب ربنا عز وجل وارضه إذا عندك فلوس خلوص وإذات الشورى بتاعتها أنت مسلم والشرط الاول الاسلام والشرط الثاني الملك التام والشرط الثالث باللوغ الوصاب والشرط الواضع ان يخل علينا الحول خلاص اي شروطها الطبقت علينا على ال الملا عندك يبقى لابد لا بد من تفرع طمع الزكاة ولا بياخذ مع الزوجين وفي وفي مواليد الحق المعلوم للسائر والمحرم ربنا عزيل اكثر من آية يربط الزكاة بالصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة الصلاة وآت الزكاة وهكذا إذا الزكاة معاك فلوس والطرق على شو ما إذا لم تطلع الزكاة في وقتها وحد البيت مع فلوس يحج البيت يسعد اللي هو يخرج بالحج حاجه البيت لا عم ماش قطعه اللي سبيلك اما في روايه اخرى الروايه القديمه دي فيها تقديم وتخير فيها تقديم الحج على الصوم وصوم رمضان يدخل شهر رمضان كده عارف الثقه بتاعه ها وتبقى ايه تصوم رمضان كما يحب ربنا عز وجل ويرضاه تبقاش مش فهم ده ايه السيام ولا زائمة وزي بعض الشباب يقوم منهم يمعلام في النهار شوية يقوم منهم محترم يجال بفق الصوم يفكر هو أفصر كده يروح حاطق الأكل وواتن يعني حاجات من دي بتقديمنا كيف في الأسئلة فهذا من جانب الناس بايه بمعنى الصلاة وفقه الصلاة فعرفنا في الصلاة لها منزلة عظيمة جدا في الدين كأن الصلاة من أعظم, أعمدة من أعظم الأعمدة التي يقوم عليها الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وضيعها ضيع الدين سبحان الله الشيخ يعني اتمنى طبعا اسمه الكتاب بتعمل وين ادنى اسمه اللي فالشيخ بيختصر ودي في اجاب غير مخيل فبيدين حكم تلك الصلاة على كله سيقول ادمع المسلمون على ان من جهد فريضة الصلاة فقد كفر ودي ما فيش خلاف دول العلمانين هذي ليس فيها خلاف بين علماء المسلمين اللي قول لها مفيش حال اسم عصانا وربنا فرشة سامي وننتكاشف خلاص انته لين والله كفر بفرضية الصلاة وكفر بشرائع الصلاة وخارج عن ملة الإسلام خلاص أنكر معلوم من الدين الضروري كما قدر العلم تمام أما إذا أنا والله أنا بدي أن بس انا متكاسل عارف ما ربنا عز وجل امر من ان اصلي واسه الله يا جماعة بعود انا متكاسل والشغل من يعني شغل آآ يعني آآ ما عنديش وقت ان انا نصلي اه كده كده طيب هذا ما نقبلش مكسر وخراجوا من الميلة ده ما استطيع ان نخديهم من الميلة وكان بعض العامة خرجوا من الميلة بس بعض العامة يقول لك يا هذا يقام عليه اللي الايه الايه الحد يقام عليه حد يقتل حد ولكن استفاد الاول بعد كده يقتل حد لو ما تمشي يقتل حد إنما لما يستفاد يعني يعني, يعني مثلا يحصله تلات أيام وكل يوم ها هتصلي ها ما مش هتصلي ها صلب غد مو هتصلي غدا شو هسعي له يصلي طيب هلا مش هيصلي ها انا يبقى يقتل حادا الثاني ده يقتل كؤ كو... الاولاني يقتل كفرا اللي هو ممكن ليه فرضيه الصلاه خالص ما ربنا ما صلاشش ما فيش هنسمع صلاه ده يقتل ايه كفرا اذا ما كان يقتل حادا عند بعض العلماء انما احنا ما باب الكفارش حد احنا ما نكفرش حد لاننا نقول ان المسلمين اجماعه ان المسلمين اجماع على ان من جحد فرض الصلاة فقد كفر وخارج في الاسلام طيب لكنه مختلف فيما بينهم في من الصلاة مع اعتقاد وجوبها هو معتقد يقول لك والله انا عارف ان هي واجب عليا وانا لازم انما مش قادر صوري الشغل ما فيش الشغل والشغل مقطر على الصلاه وكده ويقول لي مش هو سبب خلاف احاديث ذهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي تاريخ الصلاة كافرا من أي تسريخ بين الجاهج والمتهاد ليس لو نظرت الى ظاهر الحديث التي كفر النبي صلى الله عليه وسلم بها تاريخ الصلاة بشكلت حاجة فارثنا فيها متهاد وحاجة فيها جاهد لا احدها كلها ظاهرها واحد اني يفيد الصلاة كافر خلاص انتهى الامر علشان كده الحنابلة تأخذ بظاهر الحديث عند الحنابلة اللي تاريخ الصلاة بأكافر دي حوض يستوي يحوض ونقران يحوض ونقران علشان كده كمان النبع الاسلام قال في مثل مثل الحديث صحيح الذي هو موجود في فعن الجامع وعند الإمام مسلم واللحظ المعانا ده لحظ الإمام مسلم وموجود ايضا في ثمن ابو داود وعند الإمام المسدي وعند الإمام الدماجة في ثمنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجلين وبين الشركين والكفرين تركسر ترك الصلاة، فاا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، آه يعني شو بس بين الرجل والشرك والكفر يوت القصر، تركها ، أصبحت يفرا مشهكة، آه، فاا يصلي إذا هو بعيد عن الشرك وعن الكفر، وباري سيدنا بريدة يقول سمعته بسم الله صلاة سلم يقول الأهدى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كسر، سبحان الله ف بيننا وبينهم الصلاة. اللي يطلق الصلاة اللي بسيبه خلاص نتاها فقد كفر آه. انما بيثار الحديث ظهر الحديث ملكة انما العلماء يقوله لكن الراجح الراجح عندها من احوال العلماء ان المرادة بالكفر هنا انما هو الكفر الاسعر الذي لا يخرج من الملك طب ليه يا جنة اعتبره لكما نحن نجد معلم في الحديث ما كفرتش ان تلك حديث في حديث كفر كفر الصلاه بناء على هل في تصادم بالحديث الحديث لا ليس انتم تشهدون ولكن يعني آه من مذهب ابو ثعلبه الجماعه هم بيجمعوا بين الحديث جمع بين الحديث يخلينا ما نكفرش الايه مانت فوشه تقول كفر ولكن يقولوا انت كفر كفرا اصغر اللي هو الكفر الذي بسموه كفر دينا تقولون كفر, كفر دينا كفر. كافر كفرا دون كفر يعني كفر اقل من كفر ثاني الكفر, الكفر الاول الأ... الأ... الأ... الأ... اقل من الكفر الأولان كفر الاولاني بيخرج من الملة انما الكفر الثاني ده كفر اقل يعيلوا عليه فاسق يقولوا كفر بنعمه الله عز وجل ما الل... هو الزراع في اللغة العربية المزارع سلاح يعني المزارع يسمى في اللغة العربية كافة لماذا؟ لانها يكفر البذرة في الارض يفتح لها ومحدة عليها يكفرها عشان كيف يسميها ايه قال, قال الله عزيز يعجب الزراع لعوة كمثل زرع أخرج عجب الكف عجب الكفارة نباته عجب الكفارة أن عجب الزراعة الزراعة إذا نزرع هنا بمعنى إيه معناه كيف؟ فالكفارة هي كفري نعم كفري نعم ما بيسمي إيش؟ ووهي من نعم الله عزوجل علينا فلا نشكر المنعم. النعم نشكر النعم النعم النعم العظيمة للربانع نشكرها بالصاف طوب صلي جبرو كف بنيمة الله عزوجل واتجز بيقولوا امن العلم نحن نجمع بين الاحاديث كان عباده بن صامت في الحديث ده اللي هي لا تكفر فرق الصلاه كان عباده بن صامت رجل عميق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد خمس صلوات ربنا كتبهم على العباد من ادى هم لن يضيع منهم شيئا من, من استفاضه عقله كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. اللي صلّيهم وما ضيعش لهم حاجة، وما استفتش بيهم، ولا تحقيهم. نامله. ده. ده كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ربنا عز وجل خد عهد ان يدخل الجنة. أدم بيقس الصلاة على وقتها، وما استفتش بيها. يعني بس بس هنا هو يستفيد بيها. ها يستفيد بيها. اه ويستهين بحقها ما يعرفش او ده عارف حياته ومعملش بيه وده عارف ما انت في الوقت وتعام كما يحب ربنا عرضه فيها خشوة وفيه مستخمرة كل شروطها وما يومش بيها اذا ده استخساة بيها انما اللي يقوم بحقها كما يحب ربنا عرضه فهذا اخذها بحقها فكان له على الله عذب ان يخره الله عز وجل التان اذا لما يوصل سراطه ربنا هدخانه الجل وأبوه خلاص يعني هذا هذا هذا الأمر والله لا يخلص لا يخلص وعده سبحانه وتعالى تعالى تفضل. ومن لم يأتي بهنا سلوا سلوا عند الله عهد انشاء الزبدي وان شاء غفر له اه هي بقى ربنا ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه لم يأت بهن فليس له عند الله عاه وسيدخل النار لا ما قالش كده وسيعذبه و... الله لا ما قالش كده النبي عليه الصلاه ولكن عليه قال ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عاه خلاص ملوش عاه طيب إن شاء, ان شاء عزبه وان شاء غفر له ولده هو على مشيئة الله. مشيئة الله في مشيئة الله سبحانه وتعالى ان شاء الله عز وجل عزبه لأنه هو اتخف بالصلاة ولم يأكل منه ها؟ وليس له عهد عند الله سبحانه وتعالى فان شاء الله عز وجل عزبه وان شاء الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه وغفر له فهو في مشيئة الله عز وجل من من منطوقه ومن نفهومه نجد ان هو ما كفرش تارك الصلاة لم يكفر تارك الصلاة فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من لم يأتي دهن الى مشاة الله علمنا ان تركه ونة دون الكفر والشرك لما النابع نفس السلاة رضا أمر اللي ما اللي ما ما ما ما فيش بيهم كما حضر ربنا أرضه إذا مشيت الناس علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كفّر شيء بترك الصلاة ولا جعله مشيت لا هو كافر ضلّى بقول الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن شَاءَ الحالة الوحيدة جماعة الخير وإنسان وتعالى بيغفرهاش الشرك أن يأتي الإنسان عياذا بالله يوم القيامة مشركا يأتيه مشركا يأتي نعوذ بالله من الخجلان ونعوذ بالله من الشرك ومن كل ما يوصل إلى الشرك بذلك أخوانا بانصحكم أن بعد ذلك الشكر ما تتهموش يتقولوا يا دي او توحيد ويحنوش بمسهم منه هذو لأ هتسهم ان شاء الله ادم نيتك ان تتسهم والله ربنا يتهملك وبعد ذلك الشقة تسمع درس التوحيد علشان تعرف ابن عمر طيب الله عنه يقول من لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد ما يجب وتسمع التوحيد وتعرص هو الشرك علشان تبقى موحد وحينما يقضي الله أمرا كان مشغولة تقص أمام الله عز وجل وأنت موحدا فحين ذاك الله عز وجل يقضي في رمك ما دين ذلك فلهم أنت جئت إلى الله عز وجل موحدة من الحاجة الوحيدة من النبي غصبهاش ربنا سبحانه وتعالى أن يأتي الإنسان يوم القيامة هو مشرك ولعاجب الله إن الله لا يغفر وأن يشرك به يا فروم ذلك المشاء سبحانه وتعالى ثم نذكر الله الرحمان وجلنا من الموحدين يحيينا على التوحيد ويقودنا على التوحيد وينشرنا على التوحيد ويخلنا الجنه بالتوحيد ونرافق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بالتوحيد اللهم امين وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اولا أول ما يحاسب به العبد النسج يوم القيامة الصلاة المكتوبة اول حاجة حسبك عليها ربنا اول حاجة تحسب عليها من اعمالك الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة لبنك ربنا لحسبك عليها كنت وصلتها هيوصلتك كنت خطعتها فالابعد محطوة نساء الله عسيه ان اول ما يحاسب بالعبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة طيب فإن اتمها وإن لا خيب انظروا لو اتمها يبقى وفرحتها وهمئا همئا له إذا اتمها كما يحضر ابن عاربة هنفعدي ان شاء الله طيب وإن لم يتمها فيها مقصر فيها خلق فيها ساغل فيها نسيان في ناقص فيها واجب ناقص قيله اي قال الله عز وجل الملائكه ثقيلا هل له من تطوع هو اعلم سبحانه وتعالى يعني ربنا عز جل يقول الملائكة انظروا هل عبد متطوع والله يعلم ان كان عبد تطوع على ما ولا ملوش تطوع يعلم سبحانه وتعالى انظروا هل له من, من تطوع فان كان له تطوع قيلت الفريضه من تطوعه ربنا ياخذ يأمر الملايك يأخذون للسنة يتملونه يجيب الفرط ثم يفعل بسعر العمال محروض مثل ذلك طيب ودي بقى السالة بنوجهها لاخراننا اني مبصنوش الثنة وبيتهاول فيها لكسه دي السنة اللي يعملها يؤجر واني يتركها ليس عليه اسم نقول لي بقى انت مخطئ في هذا انت شخد بقى بالسنة دي انت من تنزلت الفرط ليه؟ بإمني انت مهما كنت عمرك ما هتقفل السوق ساعتك على لا لابد هتو فيها خلق فيها شو هتنحص فيها فيه حاج خلية من الخشوع خلية من ال... في نقص نسيق حاجة فيه لا من بيجي فيها كده تكة كده تابو التكة بيه هنجبر ولك من ايه؟ لو انت ملكش رسيد من النوافل من الصنع الملكة هتجبرك من ايه؟ ها؟ يبقى مش هتقدر السوق بتاعتك نقص ان هو ليك فيك ومدق ان تجم في بخراتك ها ان انت تاخد من المساله بتاعتك وتكمل لك الفرض وبرده الصيام كذلك لا يوم من الصيام فاشد وانت مش واخد بالك تيجي يوم القيامه في رمضان من رمضانات في يوم عندك تسبيه في يوم عندك فاست طيب يقول يكون بعض من الايه الكريمه يقول انظروا هل عبد متطوع عنده تطوع في الصيام لو عندي اثنين و 13 و 14 و 15 أه يبقى ربنا ايه ياخد ايه امور انه ياخدم من, إن ياخد من التطوع بتاع الصيام ويقام بالنقص بتاع ايه الفرد اللي هو الصيام الفريضة عشان ربنا نشاعد عشان ربنا يتقبله، لابن ربنا عز جل ما يقبلش من الاعمال إلا ايه إلا ما كانه خالصه بوجهه مثمن الله يطلب الله يحبه للطالب الحاجة ناقصة كيف يعني يقبلها الله عز وجل وكيف انت تقابل له شيء ناقص عبادة ناقصة صلاة ناقصة صيام ناقص زكاة ناقصة حاجة ناقصة عمره ناقصة هذا ما يجوث وانت في اخلاق المسلم لما لابد ان تأتي بالعبادة على اكمل رجل كما يحبه ربنا هاردة الحديث المعنى هذا صحيح موجود في صحيح الجامع موجود في صنن ابن ماذا واللافذ اللي احنا سمعناه ده في سنة الجلادة ومجوش في سنة ريزي و سنة نفائي سيدنا عزائيس بن يمان مين سيدنا حذيفة بن يمان ده كاتل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ايه هو السر السر من هو النبا عليه وسلم بلغه باسماء مناشقين او في بعض الناس هناك قلنا اي شي خلينا دفاكم سر رسول الله سلسل ما سلسل مجرد فين سر ايه اللي كان كان من جملة الاسراغ يعني سر كمعظم جدا ان النبي عليه السلام بلغ سيدنا حزيثة ان هناك مناسقين ودول اسمائهم كان سيدنا عمر بن حطاب رضي الله تعالى عنه بيخاف على نسيه من المساء وكان يخايش ان ان يكون اسمه من جملة الاسماء اللي النبي عليه الصلاة والسلام وضعها في اه اه او حفظة قرر سيدنا حزيثة فكان ينفر الى الميت لو صلى عليه سيدنا حزيثة يعرف ان ده لو ما صلى عليه سيدنا حزيثة ده بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر تتشوفي ايه بص سيدنا حزيسة لو صل على الميت يجب الميت دا هو مام مش منافق ولما صماش عليه يعلم سيدنا عمر ان لا منافق بقى خايف سيدنا عمر ففي في يوم استحلس سيدنا حزيسة وقال ونشيبك الله فانا منهم قال لا ووالله لا اخبيره احدا بعد سألت شاويني حد بحدة تانية على المجد بعد حتى لو اكون يعني قد افشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة. رضي الله تعالى عنه جميع سيدنا خياسه ان منن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام يدرس يعني ايه يعني يمحى يدرس يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب يعني يعني وشي تذكرين نجيبه على الثياب اول نشتري دول مدين فرزة تلاقي كده التطريس كده يعني واضح كده وجميل كده وبيتلقل كده ان يوم مع الاستعمال الثياب بعد السنة بعد سنة, سنة تلاقيه انطفى والوشي ده هو الزينة ده بيه تمحني ده يصير لو اي حاجة تمحني حاجة فيها دهدية مفضدة تبص تلاقيها خلاص اندرست. يعني انطفت ده المقدل اللي نجل عليه السلام يدرس الاسلام يدرس الاسلام كما يدرس الوشيه الثود يعني يزول الاسلام كما يزول وشيه الثود يعني زينك الثود أو الوان الوان اللي فيه حتى لا يدرع مست يظل الاسلام يدرس يعني يزول حتى لا يدرع مكون نفية وانا تقول واحد صام للنا تعنيسة وده في اخر الزمان نص الله العفوه وتقول واحد صام للنا صلى والصلاة يقول لك عنيه صلى ماش عارب يا صلى يعنيه اسمعش الكلام ده دي كده تقول لي نسك الزبح يعني لله قلوما صلاتي ونسكي يعني زبحي كل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقل ذلك قررته وانا اول المسلمين ما تقوله نسق الزرح للناء يولا تعنيه نسق يعنيه زرح لله مش عارب مش عارب طب طوله تصدق مثلا او السبقة يولا تعنيه السبقة اه مش خلاص دي علامات القيامة علامات اخر الزمان وليسمع على كتاب الله عز وجل فيه ليلة اه في مولة كده الله عز وجل يمحو كل القرآن من المصاعف من الصدور فلا يبقى في ليلة فلا يبقى في الأرض من وآيه كل الناس الحفظ للقرآن خلاص يتنسح من صدره يصبحوا نسي من القرآن مع القرآن استكدوش منه ولا آيه يشتحوا المصاحف للاقوها وراء اضيط خلاص كل الايات اتنسحكوا دي من علامات واملتين وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز فالناس الكبيرة بقى اللي عاشت لنا يقولون ابركنا يا ابا على هذه السلمة لا اله الا الله فنحن نقولها بعض الناس الكبار العوظيف جدا دين دي الله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إليه إله إله إله إليه إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله ولا إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله بيقولون ما أراه أدركوا أدركو أدركو ما يقولون فنحن نقولها فقال صلى له فقال له صلى صلى قال مين صلى ده تابعين بيقول سيدنا خزيفة ما ترون عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاتهم ولا صيام ولا موسك ولا صدقة يعني سيدنا صلى ده اسمه صلى تبعين فما استخدم هذا الشيء بيقول الكلام ده وبيبيعلن عن المشيخة كبيرة الشيخ الكبير يعني رجل العجوز اللي, اللي بيقول أضرتنا هذا أنا على هذيك كلمة لا إله إلا الله فنحن نقوله. شو اليوم صار سيدنا صنع أبوه صنع هذه يعني ما تنساعهم شذيه يعني شذيه لا إله إلا الله تنساعهم وهم اللي بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيذبحوا لله ولا بيصدقون بس فلما سمعوا سيدنا حذيفة بيقولوا ان مش هينفعهم لا اله الا الله وانهم مبصلوش يصليوش وانهم ما يصوموش ولا بيتصدقوا فاعرض عنهم سيدنا حذيفة اعرض عن مين؟ دا رشوه عن مين عن سيدو كله راح مكررها غير سيدنا صهيب قالوا مش هينفعهم طالما هم ما و ما بيصموش وما بيذكوش وما بيتبعوش لله يجيش ايه شعب ثلاث مرات في سيدنا سيما. وصيدنا حزيثة اسمعها منه ثلاث مرات وهو يغارد عدم يبقى روشه منه كاين سيدنا حزيثة مش عجبه كلام سيدنا سيدنا وده شيء جميل على انه ايه لو كانت سعلا ده اليه ان الله بينا تنفعهمش رغم انهم ولا بيصموا ولا بيصموا ولا بيذبعوا لله ولا بيذكوا وما كانتش يتنفعهم وما كانتش ضاير روشي من كانتش يزعي انما بعد ما قاله الثالثة ده مش هصير ده يا سيد محضور فاقبل علي في الثالثة فقال يا فلا تنجيهم من النار يا فلا تنجيهم من النار يا ينجيهم من النار ثلاث مرات يقول نفس القضيه زي ما سيدنا صفا قال ثلاث مرات ان هي مش هينفعهم طالما هم ما بيصلوش وما بيدعوش وما بيصوموش وما بيدعوش لله ردها عليه سيدنا عويسقه وقال له تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار يبقى ده برضه في دلاله على ان اللي ما بيصليش وما بيقدرش يتفاضل ولا يدخل النار انهو على مشيئة الناحي عز وجل ها؟ انما ليس معنا هذا ان احنا بنستهين بفريض الصلاة ده احنا بنقول لي احذر يا تابك الصلاة ان تكون عند العلماء كاثرا او عند الاخرين ساسقا ويكون فاسق بشوية ده الساسق هو الخارج عن حد الله عز وجل واللي يخرج عن حد الله ربنا توعاده بالعزام والقليم ولا يزالك ايات كتيرة عدونهم فأولاي يكونون الفاسقون فأولاي يكونون الفاسقون دي ليهم مليم مش معنى ان احنا بنقول ان اللي بيقول لي ما يقول لله ويستمليش ويستمليش ويستمليش وما بيصومش وما بيباحش الله بحب نجي من النار ما بفسره هو هيدخل ويتعذبت في النار ويتفحم في النار ويأخذ عذابه وياخذ جذاؤه وبعد كده ربنا ينقذب لا إله إلا الله اخريك من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بيها قلبه فبين يصد نار من نار الجحيم مثل ملعة فيه محدش يا جماعة الخير يصد عذاب ربنا عمشان كده نقول الصلاة يحفظه على الصلاة حديث اللي احنا سمعناه حديث صحيح موجود في صحيح الدماجة وفي السمن الدماجة نرجع ثاني لفقه الصلاة على مم تجيب الصلاة مين اللي نقول نصلي اللي واجد عليك مم تصلي تجيب الصلاة على كل مسلم عندنا حاجة في فقر في رسول فقه بتقول اسمها مفهوم المخالفة يعني يعني مسلم مفهوم المخالفة ده ايه؟ كافر تمام؟ لو قلنا بالغ يبقى من المخالفه الذي لم يبلغ الحلم ها في صغيره وغير مميز طيب لو قلنا عاقب يبقى خرجنا مجنون وهكذا يبقى كافر علمن تجب الصلاه تجب الصلاه على كل مسلم يبقى المسلم يخرجنا ايه الكافر ما ليش الكافر منه انت لازم تفهم لا ده حتى لو صلى وهو على وهو كافر ولا نشهد يوم لا مسلم ربنا عايز يقول لقد لا ما عمل من عمل فجعله وهباء منثورا في سوره الفرقان انما مقول انها واجبه على المسلم اذا مفهوم المخالفه اخرج لنا الكف هو واجب على البالغ يبقى المسلم البالغ يبقى بمفهوم المخالفه اخرج لنا الطفل الصغير الغير ممارس الذين يبدوا أبلغوا الحلو طيب العاقل إذا أخرجت لنا المجنون المعفوض المجنون اللي هو مخ و ضرب خالص دبنا عشينا يا ربو عشيك طيب من رئي من السنين بسيش مخ خالص مناة التكليف غير مجود مناة التكليف العقد مناة التكليف العقد والعقل غير موجود في الاخط مخ مش موجود خالص العقل مش موجود. و اللي هو يعني يعني بنقول احنا عليه كده يعني عم تخلف تمام يبقى ما يبقى ايوه عشان الاثنين دول ما لهموش صله لان مراكز التكليف غير موجود والعقل منكر التكليف. التكليف يبقى سيد الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل المسلم يخرج الكافر في الدرجه الخسره يخرج لنا في الدرجه النبله والعاقل يخرج لنا المهين والمبعث سيدنا علي بن عبدالله طالب رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى استيقظ النائم ده هو لو حصل منه اي حاجة هو نائم ما نحسبهوهش لدي دا نائم موت الصغره نائم موت الصغره بغاية مستيقظ ما مثلا نائم حسب لو حصل منه حاجة هو مستيقظ هو سوي لما هو نائم لما دايش نحجبه على حاجة وعن الصبي حتى يحتل وده الشهدتاعه وعن الصبي حتى يحتلم, حتى يحتلم. يبقى طول ما هو صغير ها مرفوع عنه بقلب ما يتحسرش اوه يقول ما يبلغ ايه الحلم يبلغ ما يبلغ رجال عام 2013 سنة 2014 و 15. خلاص تفتح الصحف بتاعته ويبدأ بقى كتابة الحسنات والصيبات ويجر عليهم جرى عليهم قلب التكيس وعن المجنون حتى يعقل كل ما مجنون ده مش عاقل اذا ما يرجع له عقله يبقى عايد خلاص جدا حسبت يبقى ده ايه برده الشهود بتاعنا الشهود بتاعنا وصلوني حتى وعن سبيل حتى يحتلم يحتلم وعن المجنون حتى يعقل يبقى الصبي معله الصبي المجنون ما معله الصبي بس بيجي نقول الصبي لازم نعلمه وان شاءه ناشئ وشكام فينا على ما كان عوده ابوه ياخده مع الجامع وهو صغير ها؟ عشان يتعلق بالمسجد ويعرف الصلاة ايه ويخاهنه ويعلمه صلاة الظهر اربع ركعات صلاة العصر اربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء اربع ركعات صلاة الشجر ركعتين وياخده مع الجامع ها ويبقى الجمعة عشان يبقى عارف ان الجمعة دي هو ها وياخد مع الجمعة عشان يعارف ان الصلاة الجمعة وزدة طيب يبقى لازم على ولي الامر ان يعلم إيه؟ ابن الصبي الصغير يقمروا بالصلاة ابنه عليه الصلاة يقول مروا اولادكم بالصلاة السبع وابردوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المباجعة يبقى, يبقى يعلم عينه وهو يأمره ان يصلي وافلامه في البيت لو يصلي صلاه في البيت وافلامه في جنبه يصلي في الجامع وافلامه جنبه ويقول له ثاني زي انا ما اعمل شيء لما بيعمل حاجه غلط يقول ده غلط اللي قاعد جنب المصلي لا ده كده ما ينفعش ما ينفعش حرام فديش وجنبه يصلي ويسهمه ويعلمه ها فينبط ويشد وهو محب ليه ان عليها سيوجد على ولي السبي ان يأمره بالصلاة ويعلمه اياها وان كانت ليها في شرعا غير واجدة عليها بس يعلمه يعلمه من الصغر والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش على الماء يتعود على الصلاة ويحافظ عليها سيدن عمر بن شعيد جل عن هبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وابردوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجة ها يعني الولاد هم صغارين نقمرهم بالصلاة ونشهد فيهم بداديهم ون... ون... ون... ون... ون... ونشهد فيهم وهم فيه ولا سبع يلا حبيبي ام صب يلا عشان ام تصبت ان شاء الله يجيزي حلو وعلي أنت صليت ان شاء الله نجدك معاه في حتة الفلك أنت صليت إن شاء الله كده، إيه بالامورهم بالصلاة وما ولو طار الأمر لازج لأنه ده مش عايز ينصاع مش جروا وهو إدي سبع سنين لما لما يبلغ عشر سنين باء يبلغ عشر سنين هو بيصلش لا يضرب بس ضرب مصاب غير مبرح ضرب بقوله ولكن لكن ضرب خفيف ما ما اضربش عاها مش اضربه الدنيا في في في في, في, في اسمه كسر عشان هو مصليش او اضربه الالم على وجهه واطرشه عشان هو مصليها ضرب لكن ضرب ايه غير مبرح يعني يؤلم الالم بسيط الالم يعني يستحمله هو الطفل وفرقه بينه في المداجه العيال لما يبلغ يوصل سن ال سنوات نبدا يفرق بينهم في المضجع بينما بعيد عن ده احط لهم مخدة على كل واحد خد طويلة كده يفرق بينهم في المضجع لو ولد وبنت البنت تنام على سرير وهو ينام على سرير بس الامر متسع وفي اوضه البنت تنام فيها والولد ينام في اوضه ثانيه وهكذا يفرقوا بينهم في المضاجع لما يناموا جنب بعض ولما البنت جنب الولد ويبقى شبه اخوات اصل دول صغيرين مش عارفين حاجة لا معاشي فيه دلوقتي التلفاز والإنترنت ما خلوش حاجة لديش والحاجات دي ما عادتش تخلتش خلت جعلت من الصغير كبيرا يعرفوا الطفل دلوقتي كنا احنا كبار وكنا لسه ما عرفوش فالصموات اللي استخدمها والحاجات دي خلت العيال الصغار عارفة كل حاجة كل حاجة طيب وانتو فاعمين طبعا طيب ايه ده بقى مواقفوك الايه؟ مواقيت الصلاة اصل مواقيت الصلاة دي توقفية يعني ايه توقفية يعني دينا النبي ما عملهاش بمزاوه قال خيب نسمي الصدر بتاعة النبن فلاني ما يطلع ونسمي كده ساعة الشمس كده ما تبقى تقص السماء ويبين تروح الرعوي وبعد كده الشمس نزعزع شوية كده نسميه العصر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 ين بي جهه الوقت يعني اول وقت الظهر من امتى مش فاكر قد ايه بالظبط واخر وقت الظهر ساعه العصر يروح يصلي بيه ساعه العصر او من اول الوقت يروح يصلي بيه اخر العصر ساعة الشمس ما هي بتيجي تنزل يبقى يبدأ اخر وقت العصر و... ويصلي بيه المغرب على وقتها يعني المغرب وقت واحد واحد يصلي العشاء اول الشفق ما ينزل دي بالعشاء في اخر وقتها مع الساعة 11 كده 11 ونص طيب ما هي المواقيت الثمانيه اللي علمها سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه المواقيت هذا ما سنقف عليه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى ان كان في العمر بقية فلعل زماعة الخير فيما سمعت من ذلك سوايا أسأل الله تعالى لي ولكم التوثيق والسداب والرشاد والوداية زعلان الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتدعون أحسنى سبحانك اللهم ودحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل جواب وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه